أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نقفة في قرار مكين خلقنا طفة علاقة فخلقنا العلاقة مضرة فخلقنا, فخلقنا المضرة عظاما فكسون العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إن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 لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيْ فُمٍّ فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ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 أرسلنا رسلنا كل ما أرسلنا رسولنا تترا كلما جاء أمة الرسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم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 قد كانت آياتي تُتلى عليكم فكُنتم على أعقابكم تنكسرون مستكبرين به سامراء تهجرون أَفَلَمْ يَدْدَبُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَعْتَئِبَ أُمُرُ الْأَوَّلِينَ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 بلأتيناه بذكرهم فهم مع ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرزق وإنك لا تدعوهم إلى صراط مستقيم وإن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 الفحوج هم نار وهم فيها كالحور ألم تكن آيات تثلى عليكم فكونوا بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقتنا وكنا قوم ضال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 ما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب في الارح姆 وأنت خير الرحمين